وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاقية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية لما قضى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ الْمَاعَاتِ الْوَاقِعَةِ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يومئذ في عيشه راضيه في جنه عاليه ظروفها دانيه كلوا واشربوا هنيا بما اسلفتم في الايام الخاليه الله اكبر الله اكبر سمع الله حمدا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأما من أوتي كتابه بشماله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 ق إنهُ كان لا يُؤِْنُ بالِلههِ العظم وَلا يحبّ على قامِ المِسكين فدزَ لَهُ يَومَهَاهُ حَمين وَلا طَام إَِّا مِن رسلين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 كَة للمَُّقين وَإ لاعَلَ أن لكُم مكَّبين وَإِهُ حَسرَةٌ على الكافِرين وَإِهُ لَفَُّ القين فسَّح لِسمِ رَبِّكَ العظ Oh, my God. وذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الطالب أرجو الملائكة وروح إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ولراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعلم ولا يسأل حميم حميما يبصعونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم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 ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা আপনার অধিকার देखोचन शुक्रवार सल्लमुक्त अबूजर रद्ला रसुल्लाह सल आलह सल्लम तुच्छ मन करा जदिव ता तुम्हार भाईर सी मने सत्ता से ही मुस्लिम चतुर्थ खंड सत्क्यवहार और शिष्टाचार अध्याय अनुच्छेद एक हज़ार तिरानब्बे हादिस नम्बर छहजार तीनश उन এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুখানোর রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মোমিনের সম্পদ নয় कुरान महान सम्पद देख आब्दुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فما للذين كفروا قبلك مهقعين عن اليمين وعن الشمال عزين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 سُوقين فذرهم يخوضوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وعدون يوما يخرجون من الأجداث سراعا كأن الى نصب يفضون خاشعة أبصارهم توهقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا يعدون الله هو القوي الله لمن حمدا ربنا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 عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله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 সমীন ওপরা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 تَهُمَّنَّ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَرًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّنَا لِهَجْدِكُمْ وَلَا تَذَرُنَّنَّ الْدَّوَ وَلَا سُوءًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا مَلَالًا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 من دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا মানবতার পথ প্রদর্শক আলফোর আনুল কি ওসিরাত করেছে মানব জাতির দিন ইসলামের মূল নির্দেশন গুলো কি কি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 पवित्र विशुद्ध जीवन जापन कर दिए निर्देशना जानते हम देखियत बृहस्पतिवार सन्ध्या साढ़े छ पुन सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगे पीट टींग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 আমরা জীবনের উত্থান পতন উতাই আনন্দ বেদে খুব হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মোমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙ্গে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু প্রতি মঙ্গলবার রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে ইস বাংলায়